إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرف عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم منه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 الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأنت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراه وفى. ألا تدر وازرة وزر أخرى وعن غيث الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أبحث وأبكى وأنه